أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى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 إنهُ يَعلممُ الجَهرَ وَمَا يَخْفى وَنُ يَصّكَ للُِسْرَ فَذكر إن فعَتِ الذِكرىَ سَذكر مَ يَخش ويتَجنبُهَا الأشْطى الذي يَصلْلََّارَكُبَرَ ثَّ لا يَموتُ فِيهَا وَلَا يَحيِيي.